Oh.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 شمس إباء من سناك المستفيض فوح أزهار ربيع حسنها لم حل ومضى ضو بطي وبنور قد علىها قدر الله وقالا قدد الكون صداها إنهم الله قدير <تصفيق> يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود <تصفيق> يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إن لرشاد سنعود لتدعنا للدجالها سنعود متع الطرف منيا بقطاف من ورود نسم من الأنفزكيا بعباق وبعود <متع>